شهواطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحّل لأصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم ما لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو الخبير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 أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا النوعد إنكم صادقين قل إنما العلم عيد الله قل إنما العلم وإنما أنا نذير فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ سِئَتْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحْمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ أَمَنْ عليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فما يأتيكم بماء